الحمد لله رب العالمين أ ح م د ه سبحانه وتعالى واستغفره واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده ربنا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا ع ب ه ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا ق و د ا سديدا يصلح لكم أ ع د ا ل ك م و ي غ ف ل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما من عاقل ومريء الخير إ ل ا وهو يحس أ ن الله عز وجل يصلح له ش أ ن ه ويصلح له عمله الديني والدنيوي فلا بد إ ذ ا اراد المسلمون أ ن تصلح أ ح و ا ل ه م و أ ن توقع معنوياتهم و أ ن يصلح الله ش أ ن ه م أ ن ه م ينتجهوا إ ل ى الله、فيحاولوا. وان يحاولوا أ ن يفلسوا قلوبهم ف إ ذ ا صلحت القلوب صلحت باذن الله البلاد وصلح الجهاد قال الله جل وعلا ذلك ل أ ن الله لم يكن مغيرا جهده أ ن ع م ه ا على ق و م حتى يغيروا باب انفسهم فالنعم ت ز و د وتتحول بسبب ا ن ا ه ل م س ت ت ح و ل والعكس اذا خ ل ق ت ا ل ن ي ا ن ص ل خ ت الاحوال فالتغير بسببنا الله عز وجل خلق الارض ص ا ل ح ة للعباده للتجاره ل ل ب ض ا ع ة لكل شيء قال الله ولا تسجد في الارض بعد افرادها ف ق ا ل اصلح الله ب البلاد سبحانه وتعالى وجعل فيها هؤلاء الخلق وحذرهم ان يسجدوا فيها بعد ان كانت صالحه فاذا خلقت الخلق ب ذ د لا تضبط العباد تضبط البلاد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ورسل من حديث ابن عثمان بن بشير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان الحلال بين والحرام سيد وما يقومون ب ه ا ل ا ي ع ل م ه كثير من الناس فقد ا يقومون بهذا ا ت ا ل ه ر ف من الناس فقد يقومون يوجد أن بهذا الهدف من الناس فقد يقومون ل ه ذ ا الهدف من ا ل ن ل س فانظروا ي عباد الله القلب ملك ل ل ب د ل القلب ا ل ي ر ا ل ب د ل القلب محرك للجسم اليد والرجس والعضلات و ا ل ر أ س يتحرك بعد القلب فان تحرك القلب ا ل الطاعات واتجه الى طاعه الناس تجد أ ن الجسم ولو كان ضعيفا ً ولو كان الجسم ضعيفا ً يتحرك الطاعه يتحرك ا ل ع ب ا د ة ولهذا الظرف حمق الله بعد الشباب بحمد الله قصير ق ا م ه نحير الجسم لكن تجده ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن تجده ربما يصلي أ ك ث ر من ذلك ا ل س م ي ن ل ن هذه المرات م ن الذي حمل بدله هذا الضعيف انها الميه والقلب والعزم ولهذا جاء أ ن الصحابه رضي الله عنهم بعض ا ل ص ح ا ب ة نظروا ا ل د ا لله من السجن وكان على ا ل أ ر ا س ي ج م ي ا ل أ ر ا س شجره سواك ف إ ذ ا بالريح ت س ق فانتشل الساقاه فشاقه دقيقه ف ر ا غ د ا ل ص ح ا ب ة ف قال لماذا حدود نبي عليه الصلاه والسلام لماذا حدود قال يا رسول الله من ذ هذا جبت حد عجلا قال ان انه يوم القيامه لسافه من ميزان اهل حدود جبت حدود الله جبت يا عبد الله اهل طائر وعباده والفاسد والمنافق ولو كان سميرا لا يزن عند الله جنس عوضه كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تؤتى ُ للرسل العظيم السميد لا يزن َ عند الله َّ جنس َ عوضه ُ إ ذ ن الله لا ينظر إ ل ى اجسامنا ولا إ ل ى ثيابنا ولا إ ل ى أ م و ا ل ن ا كثيره ة قليله ولا إ ل ى ق ض ا ئ ر ن ا ولكن ينظر إ ل ى قلوبنا فما عند بناء المسلم من حديثه هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال ان الله لا ينظر إلى, إلى, الى قلوبكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واحلاركم القلوب الذي بنتحل نظر الناس فيرفعك في الله عز وجل بما عندك من الشيطان من الصدق من الحسن لله من الحسن رسول الله من ا ل ا ذ ل ا ل لله من الخشيه من الله اين هذه الاعمى ا في القلب ولهذا ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ً ض ع ي ف ا ً في ا ل م س ج د رجلا ً رفيع الياس في المسجد فقالت ل خ ا ط ب أ ن ي ذ ج ر او لغيره ماذا تقول ب هذا الرجل قال يا رسول الله هذا رجل مسجد من ف ط ر ا ء المسلمين لو خطر لا ينفع ولو ت ك ن م لا يسمع له ولو شلع لا يجفع فجمع ل ي مسجد ثم مر به آ خ ر ف إ ذ ا هو ص ا ح ب ث ي ا د ه ر ف ي ع ة فجاه فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ا تقل ب ه ا الرجل قالوا هذا رجل جدير لئن خطب لا يمتحن ولئن تكلم لا يسمعن ولا ي ن س دعا لا يشفعنه أ و لا يشفعنه فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن هذا أ ي المسجد لخير من ن ل ء ا ل أ ر ض من ن ل ء هذا وذلك ل ع ن د ه ملامح رجل م ن ه ذ ا عن ا ل ا ر ف ل ي س من ل ع ب ر مع اشرها من الناس ليست العبره بكثرتنا ولا العبره بكثره اموالنا ولا العبره بعظم أ ن س ا ن ن ا وانما ا ل ع ب ر ة بما في قلوبنا من الحب لله ل والقشيا لله والانقياد بطاعه الله ولهذا اهل انظر المؤمن وان كان نعيد الجسم ضعيفا يستطيع قاوس قاتلين عظيما من الجسم بل كان في اول ا ل ا ل ا ان الرجل الواحد من المسلمين في الشيء يقاوم ع ش ر ة هل معه ايدي ك ب ي ر ة هل معه رؤوس ك ب ي ر ة هذا ا ب م س يقاوم عشره معه عشره رؤوس لا لكن ب إ ي م ا ن ه وحبه و ص ب ر ه حبه لله وحبه للطاعه حبه ل ل ش ه ا د ة نعم الواحد كان يقاوم ع ش ر ة حتى علم الله اعترف فقالت انا حفظ الله ع ن ي ك م وعلم أن ل ذ ي ن ضعف فايكم منكم ب مئه ص ا د ر ة يغلبون أ د ي ي غ ل ب و ن أ د اول أ و ا ل إ س ل ا م كان الواحد ي ق ا و م عشره قال ابن عباس لما ضعف الصبر قلت المقاومه وكلما كان فيمن يعني أ ك ب ر والصبر أ ع ظ م كان ا ل غ ر ب أ على ذي ن ى الصبر فلهذا انا كثر بحمد الله ن س ب م الظهر وملايين بل مليار مسلم ربما لكن بعضهم س ت ق ض م معلم بطاقه ا ج ت ي ا بقى المسلم تصلي فلا تصوم فلا ت ل ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن فلا تصحى برايك فلا اذن اسمع لك من الاسلام اسمع ل ا ل ا س ل ا م متعلق باليهود بالنصارى اين ا ي م ا ن ه اين خده للناس خده للحديث خده للصحابه ة نادي اذا قلنا ليس ما تنزع ا ل ب ا ما ط ت ن ز ع ا ل ب ا ق لا بد ايمان وتحديث ل ل إ س ل ا م ولهذا انظروا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لما حملوا ا ي ه وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه س ل م بقلوبهم ب أ م و ا ل ه م ان ذروها ذرا وعلانيه شهروا الى ل ك من أ ج ل دينهم رفع هدى الله وحقق على أ ي د ي ه م م ت ح ر سلفان مسلكا و ض غ ر ب ا لو كانوا مهمنات بعاف احدهم إ ذ ا ق ل لا اله الا الله محمد رسول الله ي ف ر ب يجلس تكفر بمحمد كلا اقطع وقمت ا ولا ا ص ف ر محمد وتقرا قشه البلاد رضي الله عنه بلاد ع ر ك مسكينه ف أ س ل م لله سبحانه وتعالى فاعقده ا م ش ر ت و ن و ي أ خ ذ و ن السفرات ا ل ح ا ر ة في يوم ا ل ح ر ا ر ة في م س ك ة وهو مبسوط على الارض اصفر بمخلف قال احد الاحد ق ا ل لو اعلم ان ك ل م ة تصبهم اعظم من هذه او هي اشدت ع ل ي من هذه ا ل ك ل م ة لقلتها ثم ي أ خ ذ و ن ه ويجرونه في ا س ع ا ل م س ك ة يعطون الصبيان يجرونه في ا س ع ا ل م س ك ة لو كلف لكم يوم احد احدنا اليوم يبيع الدين و ا ل س ن ة ببندقيه و آ خ ذ دولار و آ خ ذ درهم سبحان الله هذا بعد ايمان بعد ايمان لو كان عندنا ح ا لله وصدق من الله ل ر أ ي ن ا ان ا ل ج ن ة امام عينيه فلهذا احدهم ربما يرى كانه ا ل ج ن ة امام عينيه النظر ب ن نور او مالك النظر لا عم انس بن مالك تخلف عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بغزوة في غ ز و ة البدر فتخلف ثم قال اللهم ان اشهدتني يوما اخر مع رسولك لترين مني ما اصنع فشهدت هدى فبعض المسلمين ا ت ش ف و ا من سته الصوت وتفرقوا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال اللهم اني اعتذر اليه مما صنع هؤلاء اعتذر اليه ما صنع المسلمون تركوا رسلهم إ من القلب و ا ب ر إ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين كيف ينازلونه ويريدون قتله اللهم ار اليك من, من هؤلاء فلقيهم سعد فقال اين يا مقر قال اتركني والله اني لاسم ريح الجنه ا ل ع ص ر نعم ا ل ح ك م ف ضربت ض المشركين وقاتل حتى ق ت ب ومسكنه رضي الله تعالى فنزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما اعادوا ا عليه فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر وما دسلوا ت ب ك ي ل ة هذا المؤمن يحمله إ ي م ا ن ه حزبه ولو تقرا ايضا ح س ب ة ابي ذر حين قال للمشركين ب م س ك ا لا اله إ ل ا الله محمد رسوله ف ي ظ ل م و ن ه ضربا مبرحا ف ي أ ت ي العباد فيفك عنه ويقول هذا ا ل غفار فيقطعن عليهم الطريق للشام فيتركونه إ ل ى اخر قصته رضي الله عنه هؤلاء الرجال لما علم الله صدق ن ي ا ت ه م وحبهم لله ورسوله بدل ما كانوا في ضيق وسع ا ل ي ه فلما كانت الصحابي في مسجد جعل لهم الهجره إ ل ى المدينه تفسحوا قليلا ولم يتركهم المشركون هكذا الحق والباطل فيسوع ليجتحين الله القلوب وليمحص ما في قلوبكم لا بد من الابتلاءات لا بد ان يبتليك الله بالشر والضره فيبتلي بالبصر و ا ر غ ن ى يبتلي بالمرض والصحه ل ي ن ه م ر م ا ل ا ت ع م ل م ا ي و ل م س م ي ق و ا ا س ل م يقول هذا ا ل م س ي ق ل هذا ل م س ل م ي ق ل ا المسلم ي ق ا ل م س ل ل ا المسلم يقول ه ا ا ل م س يقول ه ا ل م س يقول هذا س ل م يقول هذا ا ل يقول ه ا ا ل م ل م ي ق و ه م س ل م يقول هذا ل ق د ل ت ن ا ا ل م ي ق ذ م س يقول ه ذ ل م س ق و ل ه ا م س ل ي ق ل م ذ ا ا ل ل ه ا ل ذ ي ن و ل ق و ا و ل ا ي ق ل م س ا ا ل م ذ ا ل م ي ن ا ا ل م س م ي ق ا ا ل م س ل و ل ع ذ ا ا ل م ا ا م ل م يقول هذا ا ل م ي ق و ه ذ ل يقول ا ا ل م ا م ا ا ل م ل م و ل ا ا ل ل م ي ق و ا ا دينك والله أ غ ل ى من جبال التحدي ل ج ب ا ل الزهد ي ا م ه كيف ان ا ل ه ؤ ل ئ ء الرجال يقول أهل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لما هاجرنا إ ل ى النبي عليه ا ل ا ل س ل ا م خذنا فكنا نبيع بالسلاح ونقم بالسلاح ونصلي بالسلاح فقلنا يا رسول الله صلى ا عليه ل قلنا نستمر على هذا نص دائما ً وابدا ب ش د ة الم ي ج ل ه ع ل ي الصلاه ا ل س ل ا م فماذا لو و ا ص ن ا ل آ ل ي ف العروس الذي يعلم المستقبل قال على خ ا سبحانه و ا د ن الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستحقنهم خ في الارض كما استحق الذين من قبلهم و ل ي ل ن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ل ل ن ه م من بعد خوفهم ابدا يعبدونني المشركون به شيئا اللهم وحقق الله هذا الامر بعد غزوه الحق قال الشيطان توسل يوم ن ر س و ه م ولا ي ر س و ن ا ف ر ض الله ع ل المؤمنين وبدا م ي ف ت ح ا ل ج س ا ن ف ل ه ذ ا البرلمان الحديثه يبارعه ا ل ص ح ا ب ة على الموت وش أ ل ا أ ن يكون لهم مصدر فرتبعت شهيه دنيا ما عندهم مصدر يوم يبارعونه على الموت و أ ن ل ا يشكوا قال اذكر ب ع ا نزل في حبهم ام ما نزل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يباهي بونك تحت الشجره ف أ ن د م ا ت ي قلوبهم ف أ ن ز ل السكينه عليهم واعتابهم سببا قريبا وما ضاربك يا وطني يا قردونا قم بوسيفر عليكم الله لقد رضي الله عن المؤمنين ف ذ جيباتكم لك تحت الشجره انا اسفر من, من اجل هذا الممكن من اجل الدنيا لا والله الا ما في قلوبهم من حب الله الا ما في قلوبهم من السجن الا ما في قلوبهم من البوليا و ا ل إ ر ا د ة للكثره ا ل آ ا ي ة التي حصولها ذهبيه و ف ق ي ة أ ر ن ا ما في قلوبهم من النصره لدين الله وما عندهم من الحب البالغ لرسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدافعون ب أ م و ا ل ه م وانفسهم يموت أ ح د ه م دونه عليه الصلاه والسلام ارنا ما في قلوبهم من ض و ط المشركين ومن فوضهم من نصرهم عن سبيل الله فلهذا انظر تحرك امر يريد قتالهم ويقول يا رسول الله قد لامى في السلم وقد لهم في النار الا تنعم ا حقهم على الباطل هذا نزل تبشيرهم لان هذا فتح عظيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليعصر لك الله ما تقدم من ذنب وما تاخر ويدل ن ع م ه علينا ويهدمك صراطا مستقيما وهذه السوره يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي أ ح د اليه من الدنيا و ا ل م س ي ح ي وهكذا ا ل ص ح ا ب ة بعد ذلك بشرهم ب أ ن ه رضي عنهم قالوا هذا لك يا رسول الله لك. قال لقد الله على سهل الصحابة رضي الله عن المسلمين إ ي بلعوا زكاه الشجر و ا ل ا ت ا خ و ا ف ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم فالقلوب هي التي تحرك البلاد القلوب ا ل ص ا د ق ة هي التي تجعل الناس في ش ر ب و ع ز ة و ش ر ى ف أ ن ت م يا معاشر القبائل قبائلتم من حمد ل ل ه احمد الله على هذا الحلف ل م يجعلكم ل لم من يجعلكم م ا ل ف ر ز ي ة ولم يجعلنا من اليهود ولا من النصارى بل ولا ن اهل البدع ل م يجعلك متصوفا ولا راس م ث تضمن الصحابه الكرام بل جعلك من ا ل م ت ب ي ن لرسول الله و ل ل ق و ع ا ت وللصحابه ولانه الاسلام اللهم قل ل ن ب ي أ ن ا ل ن ش ر ح لك قدرا وهو بعد عنك ويجرد هذا امتنان ان الله يشرح قدرا أ ي ض ا ل ل ت ي ج و ل ل ق ر ا ن و ل ل ص ل ا ة و ل ل ع ب ا د ة ولا القراءه ل الم نشرح لك قدرك هذا امتنان على رسول الله ف أ ن ت أ ي ض ا احمد الله أ ن الله امتن عليك ان تن عليكم وجعلك ن اهل القرآن جعلت من ادبار محمد عليه ا ل ا ل ا ه والسلام لم يجعل في قلبك ظلا للصحابه الكرام الابرار قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين جاء من بعدهم اي من بعد المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك راهم رئيس ف د ع الله ان يجعل في قلبك غ ل ا لا لعبد ولا لعمر ولا لعلي ولا لزيد ولا لعمر ولا لقناتنا ل ص ح ا ب ه الكرام ولا ل ا ئ م ة ا ل إ س ل ا م ا ئ م ة ا ل إ س ل ا م هم اعتبروا ق د ر لنا و إ ذ ا أ ح ب ب ت ا ل ص ح ا ب ة يرجى ان تبشر معهم مع ر س و الله الخلق قد يؤدبك الى اعلى عليين ولو كان ع م ل ك قليلا وربما بالنيه الفاسده تسرق مازل ا و ن ى و ا ض ي بالخلق قال النبي صلى الله علي عليه وسلم ل عليه و حين س أ ل ه اعرابي فقال يا رسول الله ماذا اسمعك قال من انت لها قال ما عجبت لها من كثره صيام ولا صلاه ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله فقال اي سنه من ا ح د ب ت انظر على جواب عظيم قال ا ب ا بن مالك فاني احب والله ما سمعنا بشيء ف ر ح ن ا بهذا الحديث فاني احب الله ورسوله و ا ذ ا بكر وعمر لعلي ان احشر معهم و إ ن لم اعمل ب ا م ل ه م هذا انس بن مالك خادم رسول الله ص الله عليه وسلم ا ل ح ب ر ه البخاري في كتابه الصحيح للحديث امن ف ا ش ر و ا يا من تسبون الله ورسوله وتسبون ا ل ص ح ا ب ة وتسبون ع ه ل ه الاسلام المؤمن يشر وان كان مقصرا مع من احب من الصالحين اما من احب اليهود و ا ل ن ص ا ر ى او ايضا المنافقين او الرابره فهو معهم قال الله عز وجل يوم ندعو كل اناس بامامهم فان كان امامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ه و قدوتنا وقسوتنا وحريفنا و ق ر ة ايدنا عليه الصلاه والسلام وكذاب ج ر ا ء ه و أ ص ح ا ب ه وجنود ا ل إ س ل ا م ب إ ذ ن الله ح صنعته والاب من أ ح ب جند الشيطان يحشر معهم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيام فبعضهم كان في فرق رسول الله لكن لعنه إ ي م ا ن ولا يقين مع من يشترط مع ش ي ر ا قال الله إ ن المنافقين في الترس الاكثر من النار لكن كانت أ ل ج ي ل ت ه م تقل آ م ن ا بك يا رسول الله و ا ت ن ا وهم كاذبون اسمع ما قال الله عنهم ومن الناس من يقول امنا بالله من يوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين يحادكون الله والذين آ م ن و ا وما يحزعون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشكرون في قلوبهم مرض ازادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكسبون نعوذ بالله س ب ح ا ل نقول سبحانه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الصدق مع الله أ ل ص د ق يا ه ب محمد حتى لو قصرت في أ م و ر أ خ ر ى وانت مع اهل الحق واليقين ب إ ب ن المولى يحشرك مع ازمه وعمر وصهاب ا ل الفراق وتكن و ب إ ب ن الله منزله ع ا ل ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من س أ ل الله ا ل س ه ا د ة بصدق ب ل ن غ ق الله منازل الشهداء و إ ن مات على دراسه رواه ب مسلم نغديها و أ ن نعلمها الصدق والصبر و ا ل ت ه م ل و ا ل خ ش ي ة ولهذا كلما تعلمت ا ل ق ر آ ن وتعلمت العلم النبوي ازددت لله معرفه ة ازددت ل ل م ع ر فاذا ة ازددت لله م ع ر ف ة وارتدت بالزمن حقا وارتدت للملائكه ح ب ا عند ذلك يسترزقك الله ا ل خ ش ي ة والخوف به س ب ح ا ن وهذه اعظم كرامه لك ولهذا يقول إ ن ن ا يخشى الله من عباده العلماء هل هذا العلماء الربانيين العلماء علماء الصحابه علماء ا ل إ س ل ا م جمالك والشارع و ا ل م ق ا م و أ ل خ م س ومن جرى مقراه م ا ي ك ر ا ل إ س ل ا م إ ل ى لون هذا تجدهم على الجاده تجدهم على الخير ما قد راينا ع ر ل ا يحفظ ا ل ق ر آ ن يا ح س م خ ا ل ي ي ح سمو كتب ا ل ع ل م مغنيه ولا مجنون لماذا تخف من الله ما ر أ ي ن ا ع ل م القاصد ق ر ي ق ما ر أ ي ن ا ع ل م ا ب ح م د ا ل ل ه ي أ خ ذ ا ل ب ن د ق ي ة ويا ق سجاره وقصد م ن ع د و ا ن لماذا من حامل لهؤلاء ا ل ع ل م على هذا التوسل انهم آ ل م و ن بالله سبحانه وتعالى فكلما كنت آ ا ل ف ا بالله وما عند الله من ا ل خ ي ر وما عندهم ي ل ع ب العاقل عند ذلك قلبك يخاف ولهذا امر سلمه الله ا ل إ ل ه الاخير خ ط ا ل رحمه الله كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل علي عليه ى فقال ل أ ح د الطرد والزلمه ج و ا ل ه ا ق ر أ علي ا ل ق ر آ ن قال ف ق ر أ عليه ب س ر بن السبي قال ف ق ر أ ت عليه إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالها و أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض أ م قالها قال فحرم عشيا عليه حتى سقط على خشبه جزار كاد أ ن ي و س رحمه الله اما بمجرد هذه ا ل ص و ر ة ربما أ ح د ن ا ي ق ر أ ه ا في اليوم م ر ة وثلاث ولا يتاثر أ ح د العلماء يسمع قوله تعالى ف إ ذ ا نصر في ا ل ن ا ق و فذلك يومئذ يوم عشير على الكافرين غير يسري قال ف خ ر م غ ش ي ا عليه رحمه الله و ه ا ش د ابو بكر ف ل النبي عليه الصلاه والسلام من قبلهم يقول والله اني اخشاكم لله واتقاكم لله ف ق ر أ عليه ذات يوم عبد الله ا ل مسعود س و ر ة النساء فنحتى قال ابن مسعود وصد عند قوله تعالى فكيف إ ذ ا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حسك ف إ ذ ا عدناه سد لسان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قلبه كان حيا وهكذا أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم تصور ا ل م و ت حين ي أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على الناس إ م ا بالخير و إ م ا بالشر وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مكتورا كيف اذا شهد علينا س ل ا ل العافيه فنرجو الله ان يشهد علينا بالخلق لا ب ا ل خ ي ر والصلاه واستغفر الله العظيم الحمد لله أ ح م د سبحانه و س ع ر ه ح د ي ث ل س ي ر ا الله ل الله لهم بلا سيكلا و ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل م ه وشهدوا المسلمه وشهدوا المسلمه وشهدوا المسلمه وشهدوا ا ل ل م ه وشهدوا المسلمه و ش ه د و ل م س ل م ه وشهدوا المسلمه و ه ا المسلمه وشهدوا ا ل م س ل م ة و ن ه د و ا المسلمه و ش ه د ا المسلمه و ه د و ا ل م س ل م ه وشهدوا ل م س ل م و ا ل ق ل و ب ك ا ا ث ش ه د ي ه و ب ع د ه ا مريضة ي ه وشهدوا الشهديه و ت ه د و ا ا د ه ا ح ج ش ي ه ولكن قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك م ع جليل مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ف أ ي م ا قلب أ ش ر ب ه ا ن م ت ف ي ه ن ك س ة سوداء و أ ي م ا قلب أ ن ك ر ه ا ن م ت ف ي ه ن ك س ة بيضاء حتى تصير على قلبين أ ب ل غ مثل الصفا لا ت ض ر ه ف ت ن ة ما في دامت السماوات و ا ل أ ر ض والاخر اتب من البلده كالتزم و تحياه لا يعرف معروفا ولا ينصر من تراه إ ل ا ما أ ش ر ب من ح و ا ه رواه مسلم عن جليده رضي الله عنه فانظر الى أ ن المعاصي و أ ن الفتن والشفاعه والمحن لا تلقي سهامها إ ل ا على سيد الجسد على أ ح س ن مضغه على ملك الجسد وهو القلب فعند ذلك يسود فما هو العلاج أ ن ك تنكر هذه المعاصي وتبتعد عنها و إ ن زليت فيها تستغفر ربك وتتوب اليه ف إ ن هذا ي ص خ ط القلب ويسخله كما يغسل كما يغسل الصوت بالماء والصابون قال النبي صلى الله عليه وسلم كما, كما جاء في ع ي د بن هريره قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن المؤمن مؤمن تصلي صاحب ان المؤمن إ ذ ا أ ذ ن ب ذنبا ً نكتت في قلبه نكته سوداء ف إ ذ ا استغفر و ح ا ب و أ ن ا م ُ ق ِ ل قلبه كما يثقل الشيخ وكما تثقل النصره تصير فيضافع ا ل ك ب ا ل ا س ت غ ص ا ر والتوبه والندم قال فاذا ندع ترك ا ل م ع ص ي ة واستغفر وكال ستل قلبه ف إ ن عاد وكرر ا ل م ع ص ي ة نفدت فيه ن ص ف س و د ا حتى يصير الران على قلبه ثم ق ر أ قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ا كان يحبه أ ي س ب ب كفهم ن ل ف ا س د بسبب المعاصي ت ا ذ ظ ل م الخلوه واذا اظلم الخلف والعياذ بالله عند ذلك لا يفهم ا ل ق ر آ ن لا يفهم الحديث لا يفهم معروفا لا ينسى المنشرى عنده م المعاصي والفجور سواء و ا ل ط ا ع عنده سواء والعياذ بالله مثل اعداد اسلام ا ب ر و ف عندهم الزنا والفجور والسرقه كلها ف ر و ا ل س ر كلها ف ج ي ة والعياذ بالله نعم لما تقرا ع ج ا ب ه م تستغرق كل ج ر ي م ة يجعلنا ن ذ ي ة أ م ا المسلم العاقل يرى أ ن هذا ذنبا و أ ن هذا سقوطا و أ ن هذا ت أ ث ر ا ع ل ى الله سبحانه وتعالى الاستغفار امه محمد طريق الى إ ح ي ا ة ا ل ق ن و ب فنحن كلنا نحتاج إ ل ى أ ن نستغفر ربنا سبحانه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يقول إ ن ه ليغان على قلبي ف أ ن ي استغفر الله و أ ت و ب اليه في يوم م ئ ة م ر ة يعني ا ل ن ع ل ي ص ل ا ه س ل ا م قال قد يلهو مع الاولاد او مع الاصحاب وليس ذ لانه يقترف القلب لا اما نحن قد نقترف ا ل ج ن و س لكن هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني قد ي ت أ خ ر قليلا عن الفجر فيرى ان هذا المال من الغال ومن الغفله ا ل خ د ي ف ة فقال اني استغفر الله واتوب اليه في يوم م ئ ة م ر ة فكيف بما س ل م س م الله فيحتاج ان يدعو الله وان لم تغفر الله ولهذا ايضا من اعظم العلاج والخلوف قراءه كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم, وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر ا ل ل تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن قلوب المؤمنين قلوب الصالحين قلوب الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والطلبه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله و ج ل قلوبهم و اذا تليت ع ل ي ه آ ي ا ت ه ن ا د ت ه م إ ي م ا ن ا و على ربه ت ت و ت ل و ن الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة و منا ر م ق ن ا ه م ينفقون ا و ل ي ك هم المؤمنون حقا فيا عباد الله القلوب تحتاج إ ل ى ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال سبحانه الم يعني للذين آ م ن و ا أ ن ت خ ش أ قلوبهم بذكر الله و ل ا نزل من الحق ولا ي ك و ن كالذين ا و ذ و ا الكتاب من قبل فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وكثير منهم فاسدون ف ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن حياتكم و ب ر ك ة بأجسانكم. وبركة على أ و ل ا د ك م و ب ر ك ة على حياتكم والله الى ا ل ق ر آ ن لهو خير لنا من كل شيء خير لنا من كل شيء وبركه القران لو ت أ ك ل خ د ز ة ا ل ن ا ج م ة وانت ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و م م ن به و م د ا ل ضرر افلا يتدبر ا ل ق ر آ ن ان على قلوب اطفالها تجد والله ا ل س ع ا د ة تجد والله ا ل خ ج ي ة ولهذا بعض الصحابه رضي الله عنهم ربما أ ح د ه م لا يملك سقوط يومه لكن ل ل ق ر آ ن صار ك أ ن ه يملك الدنيا بحذافيرها يملك الدنيا والله بحذافيرها ف ا ل ق ر آ ن راح للقلوب حتى لو كنت حزينا ا ق ر أ القران واذكر الله قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعاء ا ل ك ر لا إ ل ه إ ل ا الله العبد والحريم لا إ ل ه إ ل ا الله رب ا ل ع ز م العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله رب العزه رضي الأرض ا ل ح ظ ي م قد تحصلنا جميعا ا ل ه ب و م والغموض ووسائل الشيطانيه لا يزالنا بها ح ا ج ة ولكن ل ع قراءه القران والذكر اعلم أ ن ا ل أ م و ر كلها لله وما حصل ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى إ ن ذلك تامل و إ ن ذلك تفرح ه ا عند الله من الخير فلعل بركه بكم و أ م ن الغافل فربما لو س ن ع ا ل ق ر آ ن ينذر هذا قلب مليك قال الله عز وجل و إ ذ ا ذكر الله وحده ا ش م أ ز ت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ف إ ن شاء الله ن لك منهم ا ش م أ ز ت قلوب ا ل م ذ ل ر ي ن أ م ا المؤمن فكما سمعت يصنعون م ل ك م وراحته بذلك ن س أ ل الله ب ا م ا ء الفتن و ص ف ا ت العلى ان يمن علينا وعليكم بالخيرات والبركات وان يرتبنا اياكم الايمان الصالح وعن العمل الصالح و ان يصلح بلادنا و ان يصلح ح و ا ل المسلمين و نسال ب ا س م ا و ص ف ا ت العلى أ ن يشغلن بفرد في فلسطين بانفسهم و ان يرد ك ي د ه ي ن م و ن ا ل ب س ل ف ت ن و ا ل ص ف ت ن يرد ي د ا م ي عنا وعن المسلمين جميعا و ن س أ ل ه م بكل اسم هو ل ا أ ن يدمر من ي ل ي د تدمير المسلمين و ن س أ ل ه م باسماء الحسنى واصحاب ا ل ع ل ا أ ن يرد ا ل كيد الرافضه عن اهل الحق ومن عاونهم انه زواج السليم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم علينا بما تحب وترضى